انها سئلت عن الايمان فقالت لمن سألها افسر او اجمل اي تريد جوابا مفسرا اي يبسط فيه القول والشرح والبيان والتوضيح او تريد جوابا مجملا بحيث يذكر فيه الكلام القليل الحاوي على المعاني الكثيرة فقال بل اجملي قال اجملي يعني اريد جوابا مجملا فقالت رضي الله عنها من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وهذا المعنى الذي جاء تفسيرا للإيمان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فإن إسناده ضعيف فيه علي بن زيد وابن جدعان ضعيف وأم محمد لا تعرف ففيه علتان فالإسناد ضعيف ولكن الحديث صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا وفي آخره ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح وقوله عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هذا فيه تفسير الإيمان وبيان له وإضاح لحقيقته وذكر لعلامة عظيمة من علامات الإيمان ألا وهي أن المؤمن يكون بهذه الصفة تسره حسنته وتسوءه سيئته وذلك أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوخ والعصين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون الكفر هو الذي يضاد الإيمان من اصله وينقضه ويخرج به فاعله من المله والفسوق هو ارتكابه الكبائر التي تخل بإيمان المسلم الواجب فيكون بسببها مؤمنا فاسقا لا يطلق عليه الإيمان وصف الإيمان بالإطلاق ولكن يقال مؤمن فاسق لارتكابه الفسوق الذي هو هنا المراد به الكبائر الكبائر الإثم والعصيان ما دون ذلك وهذه الآية ذكرت فيها هذه الأمور الثلاثة الكفر والفسوق والعصيان مرتبة حسب حالها في شدة تاثيرها على الإيمان فذكر الكفر أولا لأنه ناقض للإيمان ثم ذكر الفسوق ثانيا لأنه يؤثر في كمال الإيمان الواجب وفاعله لا يستحق بفعله وصف الإيمان بالإطلاق بل يقال عن مؤمن فاسق او مؤمن ناقص الايمان ونحو ذلك ثم ذكر العصيان وهو الذنوب التي دون ذلك الذنوب التي دون ذلك دون الكبائر وقد قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فذكرت هذه الأمور التي تؤثر في الإيمان حسب حالها في شدة تأثيرها في الإيمان الشاهد أن الله قال في الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوخ والعصيان حبب وكره تفضلا منه ونعمه ولهذا قال جل على في تمام هذا السياق فضلا من الله ونعمه فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى ومن وإنعام على من شاء من عباده سبحانه وتعالى على من شاء من عباده سبحانه وتعالى ولهذا فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته لما؟ جعل الله سبحانه وتعالى في قلبي من حب للإيمان ولوازمه وفروعه ومقتضياته ولما جعل في قلبي من كراهية للكفر والفسوق والإسيال فهذه أمور مكروهة وقلب المسلم يكرهها ويبغضها فالحسنة تسره والسيئة تسوءه فإذا كان بهذه الصفة فهذا من أمارات الإيمان من أمارات أن الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيام إذا كان بهذه الصفة تسر حسنته وتسوق سيئته فهذا من علامات إيمانه من علامات إيمانه من علامات أن في قلب حب للإيمان ولوازمه ومكتضياته وكره للكفر والفسوقو والعصيان بينما بعض الناس ليس في قلبه هذا المعنى لا مسر الحسن ولا أيضا كراهية للسيء والقبيح وهذا من أمارات ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان من أمارات ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان أما المؤمن كامل الإيمان فإنه بهذه الصفة كما قال عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته, حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أي هذا من علامات الإيمان فهذه أمارة من أمارات الإيمان وهي منبنية على ما دل عليه قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرع إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون مرة معنا في الدرس الماضي في رقم سبعين أبو العلاء قال الشك من أبي العلاء وفي المصنف الشك من أبي بكر ومن في الإسناد حماد بن معقل عن غالب عن بكر ليس فيهم من هو بهذا اللقب سواء أبو بكر أو أبو العلا وكل منهما محتمل يعني محتمل أن يكون أبو بكر ومحتمل أيضا أن يكون أبو العلا أبو بكر المصنف المصنف ويكون الذي قال هذه الكلمة من روى كتاب الإيمان عن المصنف قال شك أبو بكر أي مصنف الكتاب فهذا محتمل ومحتمل أن يكون أبو العلاء الراوي للكتاب عن ابن أبي شيبة إذا رجعنا إلى أول الكتاب في ذكر الإسناد الراوي للكتاب عن ابن أبي شيبة هو أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيع الكوفي قراءة عليه فيحتمل أن يكون السك من أبو العلاء الذي هو الراوي للكتاب عن ابن ابي شيبة هو ان يكون الشك من ابن ابي شيبة وفي المصنف قال ابو بكر وهنا قال ابو العلاء واذا كان وهذا انقدح في ذهن الان اذا كان ابو العلاء ليس, لي ليس من رواة المصنف ليس من رواة المصنف فهذا يقوي انه الشك من أبي بكر آآ آآ وليس من أبي العلا وأن يكون, وأن يكون الذي في, في المصنف هو الصواب والله هو أعلم نعم قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقامة عن عبد الله رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وحسنه والحاكم وصحها وقوله ليس المؤمن المراد بالمؤمن هنا أي المؤمن الذي آمن الإيمان الكامل الواجب الذي آمن الإيمان الكامل الواجب ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبديء أي هذه الخصال ليست من ولا هي من صفاته بل هو بعيد عنها لأن هذه الخصال تتنافى مع الإيمان الواجب تتنافى مع الإيمان الواجب وعرفنا أن النفي يكون في هذا المقام عند الترك واجب أو فعل محرم وبهذا يعلم أن هذه الخصال المذكورة هنا اللعن والطعن والفحش والبذاء كلها خصال تنافي كمال الإيمان الواجب فمن اتصف بها أو بشيء منها أنقصت إيمانه الواجب وتعرض بسبب فعله لها أو وقوعه فيها للعقوبة والطعان من الطعن وهو المراد به العيد الطعان العياب الذي يشتغل بعيب الناس والكلام فيهم وذنبهم والولوغ في اعراضهم والتهكم بهم والسخرية فهذا يقال له طعان يقال, يقال له طعان يعني يطعن في الناس ويصيغة مبالغة ومثلها اللعان واللعان هو الذي يلعن الناس واللعان هو الدعاء على الناس بالشر والدعاء عليهم بالبعد من رحمة الله فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان يعني لا يشتغل بالطعان ولا يشتغل باللعان لأن الإيمان رحمة لأن الإيمان رحمة والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة فمقتضى هذه الرحمة أن يكون الراحم طعانا لعانا بل يقوم مقام الطعن النصح ويقوم مقام اللعن الدعاء بالخير هذا ما تقتضيه رحمة الإيمان واتصاف المؤمن بالإيمان وبرحمة الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعدت رحمة, إنما بعدت رحمة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة والشهادة هي ذكر الناس بالخير الشهادة لهم بالخير أي ذكرهم بالخير والشفاعة دعاء لهم بالخير فمن كان في الحياة الدنيا طعانا لعانا مشتغلاً بطعن الناس في أعراضهم وتهكم بهم والسخرية إلى آخرة ولعاناً دائماً يلعن ويشتم ويسب وإلى آخرة هل مثل هذا مؤهل أن يكون يوم القيامة سهيداً للناس وشفيعاً لهم عند الله هل هو مؤهلاً يكون يوم القيامة سهيداً للناس وشفيعاً لهم عند الله يشفع لهم عند الله ما سلموا في الدنيا الدنيا ما سلم من فيها في الدنيا يطعن, يطعن فيهم وفي اعراضهم ويلغ في اعراضهم ويتهكم الى اخرة وايضا في الدنيا كان لعانا يشتم ويسب ويدعو على الاخرين الى اخرة فمثل هذا ليس مؤهلا ان يكون شهيدا او شفيعا للناس يوم القيامة اما الذي يرحم الناس وينصح الناس ويترفق بهم ويدعو لهم ويرغب في صلاحهم وهدايتهم ويتلطف ويحسن من كان بهذه الصفة كان مؤهلا ان يكون شهيدا لهم وان يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى بخلاف الطعان اللعان الطعان اللعان لم يسلم من في الدنيا فكذا يكون شهيدا لهم او شفيعا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهم لم يسلموا منه ومن اذاه, ومن أذاه وشره في الدنيا فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ومقام الطعن وعند المؤمن بدل الطعن النص وبدل اللعن الدعاء بالخير وبدل اللعن الدعاء بالخير وهذا ما يكفضيه الايمان ورحمة الدين قال ولا بالفاحش ولا بالبديء الفاحش اي في افعاله واعماله وسلوكه والبديء اي في لسانه وكلامه فليس بالفاحش ولا البديء اي لا يفعل الفحش من الأعمال ولا يتكلم في البديء من الأقوال وهذا فيه أن المؤمن اجتمل أو قام به صلاح لسانه وصلاح بدنه فبدنه لا فحش فيه ولسانه لا بذاءة فيه قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البديء نعم قال حدثنا يحب بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارف عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث موقوفا على عبد الله وجاء كما سيأتي عند المصنف في بعض الطرق مرفوعا قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب وهذا فيه خطورة الخيانة والكذب وشدة تأثيرهما على الإيمان وأنهما مجانبان للإيمان مثل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال الكذب مجانب للإيمان بمعنى أن الكذب في جانب والإيمان في جانب آخر والخيانة مجانبة للإيمان فالمؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب يطبع على الخلال كلها أن يمكن أن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة هو الكذب فقد يبتلى بها شيئا فشيئا بالتطبع حتى تؤثر في إيمانه ويكون لها التأثير الشديد على إيمانه فالحديث فيه بيان خطورة الخيانة والكذب والكذب وهما ليس من خصال الإيمان بل هما مجانبان للإيمان وهما من خصال النفاق كما في الحديث قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان فالخيانة والكذب من صفات النفاق وهما مجانبان للإيمان نعم قال حدثنا يحب بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيد عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب ثم أورد الحديث المتقدم عن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه نعم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثت عن ابي امامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب ثم أورد هذا الحديث عن ابي اسامة رضي الله عنه عن ابي امامة عن ابي امامة, نعم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى المؤمن على كل شيء يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة هو الكذب يطوى من الطي وهو ضد النشر ومعنى يطوى أي ينطوي قلبه ويتصف بخصال كثيرة إلا الخيانة هو الكذب فالخيانة هو الكذب مجانبان للمؤمن ومجانبان للإيمان يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب والإسناد ضعيف لجهالة من حدث الأعمش به نعم قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم كقطع الليلة المظلم لم يقل كقطع الليلة المقمر ففي ليالي مقمرة وفي ليالي مظلمة التي هي في نهاية الشهر والمقمرة في وسط الشهر مثل ليلتنا هذه فالليالي المظلمة إذا مشى فيها الإنسان بعيدا أيضا عن الانار الإنارة الحديثة التي في الطرقات الآن إذا مشى فيها لا يهتدي إلى طريقه ولا تتبين له جادته لأنه في مكان مظلم ووصف الفتن بأنها كقطع الليل المظلم أي أنها فتن عمياء فتن عمياء يمشي فيها الإنسان مثل الشخص الذي يمشي في الليلة المظلمة ويريد الطريق فلا يهتدي له يريد الجادة فلا يهتدي لها وربما يمشي يظن انه في الطريق فيقع في حفرة ولا يشعر لانها ليلة مظلمة لكن لو كانت ليلة مقمرة قمراء يرى الطريق ويسلم من العثار ويرى الحفر ويسلم من الاستدام بالاشجار ونحو ذلك لكن اذا كانت الليلة مظلمة ما يهتدي الانسان فيها الى طريقه وقد يعثر وقد يسقط وقد يهوي في حفرة الى اخرة فوصفت الفتن بهذه الصفة كقطع الليلة المظلم لأنها فتن عمياء فتن عمياء يعمى فيها الإنسان وإذا لم يتأنى في هذه الفتن ويتأت ويتروى ويسأل ويتحرى وإلا يهلك مع الهالكين ولهذا الوصية وصية السلف وأهل العلم في وصيت وصيتهم للمؤمن في الفتن أن يتأت وأن لا يستاجل إن من ورائكم فتن فلا تكونوا عجلا ماذايع بذرا كما قال علي رضي الله عنه فتنا فلا تكونوا عجلا يعني إياكم العجل فإذا تأنى الإنسان في, في الفتن ولم يتعجل وأخذ يتحرى ويسأل ويرجو الله أن يسلمه وأن يعيده من الفتن ما ظهر منها ومن بطن يسلم وأما إذا استشرف للفتنة وظهر لها برز لها ودخل فيها هلك لأنها فتنة عمياء كقطع الليل المظلم وهذا التشبيه بليغ جدا في توضيح خفاء الفتن والتباسها وشيوعها قال فتن كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم وأيضا قوله فتن كقطع الليل ما قال كقطعة, كقطعة من ليل مظلم إشارة إلى كثرة الفتن وتلاحقها وكلها بهذه الصفة مظلمة عمياء قال يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل والرجل هنا ذكر لا مفهوم له يشمل الرجل ويشمل المرأة لكن لما كان الخطاب في الغالب للرجال قيل هنا الرجل وإلا الحكم للرجال والنساء على حد سواء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أي بسبب هذه الفتن العمياء المظلمة وهذا كله قاله عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وقد جاء الحديث في صحيح مسلم وفي أوله قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم وهذا فيه أهمية الأعمال الصالحة للوقاية من الفتن وأن العبد ينبغي عليها أن يجتهد في الأعمال الصالحة من صلاة وصيام ودعاء وذكر وغير ذلك من الأعمال لأنها بإذن الله مبادرته إليها ومسارعته لها وعنايته بها تكون بإذن الله واقيا له وصمام أمام أمان بإذن الله له من الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أي بسبب هذه الفتن العمياء المظلمة نعم قال حدثنا ابن عليا عن الحجاج ابن أبي عثمان عن يحيب ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية, ابن, عن معاوية ابن, ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي كبل أحد والجوانية فأطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشات من غنمها قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكنني سككتها سكة فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه فقلت يا رسول الله ألا أعتقها قال ايتني بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها فإنها مؤمنة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من حديث الإيمان أنه معاوية بن الحكم رضي الله عنه قالت كانت لي جارية ترعى غانما لي في قبل احد والجوانية واحد والجوانية عن المدينة من جهة الشمال فكانت من تلك الجهة يعني من جهة احد من قبل احد والجوانية اي من جهة احد والجوانية قال فالطلعتها ذات يوم أي تابعها ذات يوم وتفقد ما شيته وما كلفها برعاية من أغنام وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها والذئب عدو الغنم وإذا غفل الراعي عن الغنم عدا عليها الذئب عدا عليها الذئب أكلا أو إضرارا بها قال وإذا ذئب قد ذهب بشات من غنمها قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ومعنى آسف أي أغضب ومنه قول الله عز وجل فلما آسفونا أي أغضبونا وفي هذا إثبات الغضب صفة لله قال آسف كما يأسفون أي أغضب كما يغضبون والغضب الذي يضاف إلى الله و... و... و... و... ومثال الآية التي أشرت إليها وصف خاص بالله يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبه ولا يماثل وصف المخلوقين فنثبته لله على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال لكني سككتها سكة يعني لما رأى الأمر وهاله وآسفه أي أغضبه قال سككتها سكه والسكة هي الضربة ببسطة اليد يعني ضربتها براحة يدي او بيدي مبسوطة يقول فسككتها سكه اي ضربتها ضربة فاتيت الى رسول الله يعني هو ايضا ندم واتى النبي عليه الصلاة والسلام لانه ندم وهذا أيضاmile ستفيد من فائدة أن الإنسان وقت غضبه وقت الغضب ينبغي عليه أن يتوقف عن الكلام وعن الفعل ينبغي عليه وقت الغضب أن يتوقف عن الكلام وعن الفعل إذا غضب من أهله إذا غضب من أولاده إذا غضب من شخص يتبايع ويتعامل معه. وقت الغضب يقف عن الكلام ويقف أيضا عن الفعل لا يتكلم بلسانه ولا ايضا يحرك يده لان الكلام وقت الغضب والفعل وقت الغضب قد يندم عليه الانسان ندما شديدا ويأسف على ذلك اسفا شديدا ولهذا جاء في هذا الباب حديثان الحديث الاول قال فيه عليه الصلاة والسلام اذا غضب احدكم فليسكت اذا غضب أحدكم فليسكت يعني لا يتكلم وقت الغضب بل ينتظر حتى تطفأ جمرة الغضب وتسكن وبعد ذلك يتكلم والحديث الثاني قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع الجلوس وقت الغضب والاطجاع يسكن الأعضاء وتهدى النفس ويصبح بعد ذلك مهيّا أن يتعامل مع الآخرين بهدوء بينما إذا تعامل مع الآخرين بغضب كم من حالات أزهقت فيها أرواح كم من حالات أزهقت فيها أرواح وكم من حالات تضررت فيها أعضاء بفقع عين او كسر اسنان يعني احد الازواج في حال غضبه بجمع يده ضرب ثم زوجته وكسر بذلك اسنانهم ثم لما سكن الغضب اخذ يستغذيها ويذهب بها الى طبيب الاسنان ويدفع على اموال وعالج الاسنان طيب لماذا, لماذا هذا فالاصل في الانسان عند الغضب لا يتكلم لأن إذا تكلم كثير من الناس تكلموا وقت الغضب بالطلاق وندموا كثير جدا وقت الغضب تكلم بالطلاق وقت الغضب تحركت يده حركة تألم وأسف عليها ولكن لا تفيده بل حصل حالات أنه تحركت يده فمات من أمامه وندم ولا ينفيده الندم ولهذا ينبغى عن الإنسان وقت الغضب ان يضبط نفسه في هذين الامرين نسانه لا يخرج منه اي كلمة وقت الغضب وحركة يده او بدنه لا يحرك اي شي يملك نفسه وهي ليست مدة طويلة هي في الغالب دقيقة دقيقتين فورة الدم والغضب هي دقيقة دقيقتين ثلاث يعني في هذا الحدود فيمسك نفسه ويضبط اعصابه في مثل هذه الحالة ثم بعد ذلك يجد انه فعلا شديد كما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب فبعد الدقيقتين او الثلاثة او الاربع يجد فعلا انه شديد وانه يحسن التعامل وتجد يعني يبتسم للاخر ويتلطف معه ويا اخي الكريم هذا خطأ يبدأ يأتي بكلام جميل وكلام في نافع نافعة ومجدية للامر الذي وقع فيها الخلاف بينما إذا تعامل وقت الغضب في الغالب هلك ودمار وأضرار وجنايات وتعديات فينبغى الإنسان أن يراعي هذا فقال أنا آسف كما يأسفون لكن صفقتها سكة وندم رضي الله عنه وأرضاه على ذلك قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه عظم ذلك عليه أي بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر عظيم وخطير قال فعظم ذلك عليه فقلت يا رسول الله الا اعتقها اي واجعل عتقها كفاره لما وقع مني معها الا اعتقها فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها فقال لها يعني اتى ليمتحنها في ايمانها قال فأتى بها فقال اين الله والسؤال الثاني من انا سؤالان للامتحان من اجل العذق سؤالان اين الله من انا فقال لها اين الله قالت في السماء قال لها أين الله قالت في السماء فكانت مؤمنة بالله وبعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد مستويا عليه سواء يليق بجلاله وكماله وعظمته قالت في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها قول أين الله أي, أي الذي نقصده نعبده نلجأ إليه نخضع له نصرف له العبادة نذل بين يديه أين الله قال في السماء فهذا فيه إقرارها بعلو الله وعبوديتها له سبحانه وتعالى أي الله الذي نتجي إليه لأن الله هو المألوه المعبود الذي يخضع له ويدل قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله ومكتظ الاقرار بأنه رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهى عما نهى عنه وزجر فكان في هذين السؤالين جماعوا الدين كله لأن الدين راجع إليهما الدين إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والدين فاكتفى عليه الصلاة والسلام في امتحان ايمانها بهذين السؤالين فلما اجابت بهذا الجواب المسدد قالت الله في السماء وقال قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاعتقها فانها مؤمنه قال فاعتقها فانها مؤمنه فمن الايمان الاقرار بان الله في السماء من الإيمان الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وجحد ذلك جحد للإيمان وكفر بالله سبحانه وتعالى والأدلة على أن الله في السماء في القرآن والسنة كثيرة جدا. بل قال ابن القيم طحمه الله في رده على بعض أهل الضلال في هذا الباب قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني, بل ألفاني الأدلة التي تدل على علو الله في القرآن والسنة بالمئات ومع ذلك تجد أقواما ظلوا في هذا الباب فذهبت فئة إلى القول بأن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يصفون وطائفة اخرى قالت الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج الى اخر هذا الكلام العاطل الباطل الذي نهايته ومؤداه وصف الله بالعدم ولهذا قال بعض السلف قديما المعطل يعبد عدما الذي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى نهاية ومآل نفية وصف الله سبحانه وتعالى بالعدل. فمن لم يثبت علو الله على خلقه ليس أمامه إلا أن يقع في عقيدتين ضالتين من ينفي علو الله سبحانه وتعالى الذي ثبت بمئات الآيات في القرآن والأحاديث في السنة ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين ضالتين إما أن يقول الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك علو عظيم أو يقول الله لا فوق ولا تحت لآخر هذا الباطل والضلال قال لها أين الله قالت في السماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية أين الله هذا دليل على أن هذا السؤال صحيح ولا شيء فيه والنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال وفي بعض كتب العقائد المنحرفة يكتبون فيها من جملة عقائدهم يقول لا يسأل عنه بأين أي الله هذا من جملة الاعتقاد وتجد أولادهم وأبنائهم يحفظون من العقيدة لا يسأل عنه بأين ثم إذا وصل إلى مرحلة أخرى لاحقة في عمره وقرأ هذا الحديث هو في صحيح مسلم أين الله فيصطدم مع ما درسوه في عقائدهم درسوه في عقائدهم أن الله لا يقال لا ينسل عنه بأين ثم يفاجأ في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أين الله هذا يصادم ما, ما, ما قرأه وما درسه فماذا يكون يتمحل أشياخه في الغالب لرد الحديث مع ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام يتمحل رد الحديث إما بالدعاء أنه تأويل أو الخوض في الكلام بإسناده بغير فهم ولا بصيرة أو بتمحل لول النصوص عن معانيها وصرفها عن مرادها وهذه مصيبة وبلية كبرى في هذا الباب يبتلى بها كثير من الناس بسبب الأشياخ الذين يلقنون ويدرسون الصغار العقائد الغير مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأيضا يكتبون في كتب العقائد مع هذه الكلمة لا يسأل عن بعين يقولون أيضا ولا يشار إليه بأصبعه ثم إذا حفظ الصغير وقرأ فيما بعد في صحيح مسلم حديث جابر في حجة الوداع والجموع الغفيرة الآلاف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول هل بلغت ويشير إليهم عليه الصلاة والسلام فيقول نعم فيرفع أصبعه إلى السماء أمام الجموع ويقول اللهم فاشهد ثم ينكثها عليهم يقول هل بلغت نعم فيرفعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد يطالع من قرأ في كتب العقائد التي تلقاها على الشيخ لا يشاري لي بصبة يقرأ في أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة إلى العلو قائلا اللهم فشهد فتصطدم مع تلك العقيدة التي كتبها الشيخ ومن نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة لأن مصيبة إذا تنسك على كتب الكلام وكتب الآراء وكتب المنطق وكتب العقل إذا كبر الشاب تصطدم هذه مع النصوص ويكون بين أمرين إما أن يطرح تلك العقائد التي درسها ويقبل على النصوص ويأخذ العقيدة منها فيكون بذلك نجاته او انه يصر على تلك العقائد التي نشأ عليها ويرى انها هي الحق ويبدأ يتعامل مع النصوص معاملة من اسوأ ما يكون اما بالتكذيب بالنص او برده او بتحريفه او بتأويله وبعضهم يتجرى على هذا الحديث بالذات حديث اين الله حديث الجارية بكلمات والله لا يجرى الإنسان أن يقولها في حق كلمة من عالم أو كلمة من أي إنسان كلمات يعني و و و و ولا أجرى أن أصفها لكم من فحشها وسوئها وبدأتها يطلقونها على هذا الحديث العظيم الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا شيء إلا لأنه صادم عقيدة نشأ عليها ورضعوها من الصغر ومن نعمة الله على الشاب بدا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة حتى ينشى معظما لنصوص مدركا لحرمتها متلقيا عنها متلقيا لها بالقبول معظما لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الحكم يرفعه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على, إن علم إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية قال ائت بها قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالت نعم قال فاعتقها ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية قال بها قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالت نعم قال فأعتقها وهنا كان الامتحان لهذه المرأة بهذه السؤالين أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله والإسناد إسناد هذا الحديث ضعيف كما نبأ على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا فالإسناد لا يثبت وأما الأول فهو صحيح ثابت وقد خرجه الإمام مسلم من طريق المصنف وغيره نعم قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلع ومثل الكافر مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصدك ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه آآ آآ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل الزرع وفي بعض روايات الحديث وستأتي كمثل خامة الزرع وخامة الزرع المراد بها الزرع الرطب المراد بها الزرع الرطب فمثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء فمثل المؤمن مثل خامة الزرع ومن المعلوم أن الزرع الرطب إذا جاءت الرياح يميل قليلا وإذا توقف تعتدل وإذا جاءت الرياح يميل وإذا توقف تعتدل وهكذا حاله مع الرياح وهذا الحديث بيان لمثل المؤمن في اصابته بالبلاء في اصابته بالبلاء وان المؤمن يصاب بالبلاء بين وقت واخر لكن هذا البلاء لا يضر المؤمن لا يضر المؤمن المؤمن باقي على اعتداله وعلى ثباته وعلى استقامته باقي على ذلك والبلاء إذا جاءه يكون مثله مثل مع البلاء مثل خامة الزرع تميلها الرياح ومجرد أن يتوقف الرياح يرجع إلى استقامته كما كان وكأنه لم يصبه شيء وكأنه لم يضره شيء فالمؤمن البلاء لا يضره بل هو كفارة له بل هو كفارة له ورفعة لدرجاته والمصائب كفارات المصائب كفارات ورفعة للمؤمن ما يصيب المؤمن من نصب أو وصب أو تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه فالمصائب كفارات المؤمن فهذا المثل يبين حال المؤمن مع المصائب أنه لا يزال المؤمن يصيبه البلاء لكن هذا البلاء رفعة له وتكثير لخطاياه لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل الكافر مثل شجرة الارز وشجرة الارز قيل هي الصنوبر وقيل شجرة تشبهها وهي شجرة ممتدة امتدادا يعني عاليا الى السماء و مستقيمة في امتدادها وليس فيها نبات ليس فيها نبات وليس المراد بالارز ما يعرف بالرز وانما هي الرز هو خامة يعني شجر الارز هو, الرز هو خامة زرع ينطبق عليها المثل الذي يتعلق بالمؤمن لأن المؤمن مثل خامة الزرع النبت أو الزروع الرطبة القائمة التي هذا شأنها مع الرياح لكن شجرة الأرض هذه ممتدة ويقال أنها الصنوبر أو تشبهها وممتدة وعالية ولا تزال تهتز حتى تستحصد يعني تأتيها الرياح فتخلخلها تتخلخلها ثم تقتلعها من أصلها فتسقط وفي اللفظ الآخر للحديث كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة فقول هنا في بيان مثل الكافر في المصائب أن الكافر يمتع بأسفل صحته وعافيته ونشاطه إلى أن يأتيه الموت ويقتلعه على كفره ويلقى الله سبحانه وتعالى بكفره وجرائمه وجرائره وحتى يكون من جثى جهنم ومن حطب النار بينما المصائب والفتن التي تأتي المؤمن بين وقت آخر هي في حقه كفارة وتطهير له ورفعة عند الله سبحانه وتعالى والحديث مخرج في صحيح مسلم من طريق المصنف بالإسناد نفسه نعم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا ابن, ابن حدثنا ابن كاب بن مالك عن أبيه كاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ومتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال مثل المؤمن كمثل الخامة المراد بالخامة أي خامة الزرع وهو النبات الرطب الزروع الرطبة كمثل المؤمن كمثل خامة الزرع والمثل هنا كما سبق يتعلق بحال المؤمن مع المصائف والابتلاءات فمثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها اخرى تسرعها مرة اي تخفضها تميلها وتعدلها اخرى اي ترفعها فتجد المؤمن مع البلاء مثله مثل خامة الزرع اذا جاءت الرياح مال الزرع قليلا واذا توقفت الرياح اعتدل ورجع إلى اعتداله حتى تهيج أي حتى تيبس فهذا حاله يعني هذا حال المؤمن مستمر إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وتكون هذه كفارة له وتكون هذه كفارة له ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة قال كمثل الأرزة أي الثابتة المنتصبة القائمة على أصلها لا يفيئها شيء يعني صالبة ومستقيمة حتى يكون انجعافة مرة واحدة يعني حتى تجيها تأتيها رياح عاتية فتقتلعها من أصلها وهذا بيان لحال الكافر بأنه يبقى ممتع حتى يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى بذنوبه وجرائمه بينما المؤمن لا يزال يبتلى ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة فالمصائب كفارات ورفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي للمبتلى أن يحتسب ذلك عند الله راجياً أن يكون كفارة له مستعتبا قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن يحي بن سعير عن بشير بن نهيك عن أبي فريرة رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى قال قلت يا أبا الشعثاء فالمؤمن القوي قال مثل النخلة سأتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بهريرة رضي الله عنه موقوفا عليه قال مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى ومر معنا بيان هذا المثل وأنه يتعلق بحال المؤمن مع الابتلاءات التي لا يزال يبتلى بها بين وقت وآخر فتكون له كثارة ورفعة قال كنت يا أبا الشعتى فالمؤمن القوي قال مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح وتمثيل المؤمن بالنخلة بابه آخر يعني تمثيل المؤمن بخامة الزرع بابه يتعلق في الابتلاءات في هذا الحديث وتمثيل المؤمن بالنخلة هذا بابه آخر وهو مثل يوضح حقيقة الإيمان كما في الآية الكريمة هلم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي النخلة فالنخلة جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن فالمؤمن يشب بخامة الزرع باعتبار ويشبه بالنخلة باعتبار ويشبه بالنحلة باعتبار كما سيأتي معنا في الحديث الآتي فلكل من ذلك اعتبار فتشبيهه بخامة الزرع باعتبار الابتلاءات وتشبيهه بالنخلة باعتبار بيان حقيقة الإيمان وأن له أصل وفرع وثمر قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فهذا مثل لبيان الإيمان وأن له أصل وفرع وتمر نعم قال حدثنا غندر عن شعبه عن يعلى عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مثل المؤمن مثل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص موقوفا وبين الشيخ الألباني رحمه الله كما في سلسلة الحديث الصحيحة أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال مثل المؤمن مثل النحلة بألحاء المهملة ووقع في بعض طبعات كتاب الإيمان لابن أبي شيبة بالخاء المعجمة النخلة وجاء في كتاب تصحيفات المحدثين قال وهذا بالحاء غير المعجمة لا يجوز غيرها بالحاء غير المعجمة لا يجوز غيرها فإذا قيل مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وتضع طيبا هذا تصحيف والصواب مثل المؤمن مثل النحلة والنحلة معروفة, معروفة. والنحلة من صفتها أنها تأكل طيبا من صفتها أنها تأكل طيبا يعني تتبع الزروع أو الزهور والأشجار الطيبة وتأخذ منها حاجتها وأيضا تضع طيبا تضع الأسل فيساكل طيبا وتضع طيبا وهذا مثل للمؤمن والمماثلة بين المؤمن وبين النحلة من حيث فطانة النحلة وقلة قلة أداها وعظم فائدتها ونفعها وأيضا جيات عديدة فيها وجه مماثلة بين المؤمن وبين النحلة قال مثل المؤمن مثل النحلة وذكر في الحديث نفسه وجهيل للشبه قال تأكل طيبا وأيضا تضع طيبا وهذا فيه أن المؤمن من إيمانه أن لا يغذي نفسه بالحرام ولا يبني جسمه على الحرام ولا يدخل إلى جوفه الحرام وأيضا يترتب على ذلك صلاح الأعمال وزكاء الفعال وطيب التعاملات فلا لا يأكل إلا طيبا وأيضا لا يكون منه إلا طيب فالطيب هو وجه السبه مثل ما كان الطيب هو وجه السبه بين المؤمن وبين النخلة قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كسجرة طيبة فالمؤمن طيب والنخلة طيبة والمؤمن طيب والنحلة طيبة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا فهذا حال, حال المؤمن وأشير في الختام إلى أن الحديث السابق مثل المؤمن مثل الزرع أفرده ابن رجب رحمه الله تعالى برسالة نافعة مطبوعة بعنوان غاية النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع وأتى في هذه الرسالة بفوائد عظيمة في بيان هذا الحديث وتوضيحي مضمونة وبمجموع ما مر معنا هذه ثلاث أمثال في الحديث للمؤمن مثل المؤمن مثل خامة الزرع وهذا يتعلق بالابتلاءات التي قد يصاب بها المؤمن ومثل المؤمن مثل النخلة من حيث الإيمان وأن له أصل وفرع وثمار ومثل المؤمن مثل النحلة فلا يأكل إلا طيبا ولا يدخل على نفسه إلا طيبا وأيضا لا تكون منه إلا المعاملات الطيبة والتصرفات اللائقة المناسبة التي تليق بإيمانه وديانته ونسأل الله الكريم رب العرص العظيم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 Bihana kallahum wa bihamdiki. Asjado an la ilaha illa anta as